بسم الله الرحمن الرحيم وقف قَوْمِ <متقح> فِينَا مَرْسُو وَالْغِبَ وَإِنْ مَنْ جُورِنَا نَذَبَ رَبِّي يَأْتِي يَوْمٌ مَّا لَهُ مِن دَبِقَ يَوْمَ تُنْسَمَاءُ مَعْرُورًا وَتَشِ قوض يلعبون يوم يدعون إِلَى إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي دَلْنَّاسِ وَنَغِيمِ فَكِينَ لا نوم وما ألنام من عملي من شيء. فَلَا بَعْوٌ فِيهَا كَفَلَا وَلَا تَأْسِبُ وَيَقُوْفُ أَنَّى؟ That's <laughs> it. بِجَاهِهِ وَلاَ مَجْنُون أَمْ يَقُولُونَ شَايَئُنَا تَرَى بَصَرُهُ أَرَيْفًا فَالْمَا نُ قُلْ فاصو فإنني ما أنكم من المترابصين أم تأمرهم أحلامهم؟ All right. <laughs> Yeah أغراهم مسقلون أرهندهم الغيب فهم يكتبون أن يريدون كيدا أم يريدون كيدا الذين كفروا هم المكيدون أم له إله غير الله سبحان الله عما الشيكون وإن يروا كسبا من السماء يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا فرهم لا يغلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأريننا وسبح بحذر ربك عين تقول وَمِنَ الْلَّيْلِ فَفَضِّحُوا إِذَا